dalam ayatnya, sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. hai orang-orang yang beriman bersalam salawatlah kalian pada rasul akhir zaman muhammad insan pilihan عليك الله صلى عليك الله ربي اشتركوا <تصفيق> وعلى جميع الآلاء والأصحاب ما قنقا صوب. Wielkie اللهم وهم من صلي وسلم وخالف عليك